وقفرنا به نقعا فوسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه على ذلك لشهيد خير لشديد افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور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 حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف لفضيله <تصفيق>